إِنَّ اللَّهَ بِالْمَسِلَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ قَدْ نَرَتْ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاوَاتِ فَلَنُوَلِي أَنَّكَ قِبْلَةٌ تَرْضَىٰهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 ولكل وجهة هو موليا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتركم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِيَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَإِنْ أُتِنَّكُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوث بهما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 الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 110. إلا الذين تابوا وأصدحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 لا اله الا الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر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 وتصريف الرياح, الرياح والسحاب المسخر بين السماء ونُرْبِلَ آياتَ لقوم يَعْقِلُونَ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندابا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين غرمون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 إنما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما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 والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الْقَامِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَّعَ الزَّكَاةَ والموفون بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَادُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَ والضراء وَحِينَ الْبَأْسِ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 الحر بالحر والعبد بالعبد ولنثى ولنثى فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء للي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ذليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا وِثْمًا فَأَصْلَحَ دَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ رَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدهم من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فريضة طعام مساكين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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجلوا بها إلى الحكام لتاكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن له الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأنتات البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذم من رأسه ففديه من صيام أو صدقة أو نسك وإذاء فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ في الحج وسبعة إذا رجعتم, رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام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 وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا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 وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمُ أَبَكُمُ أَوْ شَدَّ ذِكْرَهُ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 الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وَقِنَا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع واذكر صدق الله العظيم